اللهم ألبسهن ثوب الصلاح واجعلهن من أهل الفلاح والنجاح اللهم اكتب لهن أجر الخطوات وامح عنهن الخطيئات واجعلهن راضيات مرضيات صالحات مصلحات هاديات مهديات اللهم اجعلهن لأهليهن وأزواجهن قرة عين, قرة عين اللهم واحفظهن من شر الحسد والعين إلهنا زينهن وجملهن بالحياء والحجاب بالحياء والحجاب اللهم اجعلهن بحجابهن عزيزات وبدينهن وقيمهن فخورات واصرف عن قلوبهن حب وتقليد الكافرات إلهنا ومولانا نسألك لكل من تسترت وأحسنت سترها اللهم استرها فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم واجعل حجابهن حجابا لهن عن النار حجابا لهن عن النار اللهم اصرف عنهن وساويس الشيطان وضعيفات النفوس اللهم وثبتهن على دينهن ثبات الجبال إلهنا ومولانا باعث بينهن وبين الفتن كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا وأخواتنا وزوجاتنا وبناتنا وعماتنا وخالاتنا وقريباتنا والحاضرات والحاضرات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم والمسلمين والمسلمات اللهم وفر اللهم وفر لجمعنا هذا وبدل سيئاتهم الى حسنات اللهم يا الله نسالك لاهلنا وزوجاتنا والمسلم يمينا والمسلمات والحاضرات ومن رآنا منهن يا فاطر الأرض والسماوات اللهم استر عوراتهن وآمر روعاتهن واحفظهن في أنفسهن ووالديهن وأزواجهن وأبنائهن يا رب العالمين اللهم ف بلَهم الإم وَزَّ في قلوبِ وكره إليهن الكفر والفسوق والعصيان واجعلهن من الراشدات اللهم احفظهن من الكبر والغرور وأنواع الشرور اللهم ارزقهن حسن الطاعة لك ولنبيك ولأزواجهن ووالديهن إلهنا كما ألفت بين سحابك ألف بينهن وبين أزواجهن وكفهن شر الشقاق والطلاق والأحقاد والأنكاد برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا كما سخرت البحر لموسى اللهم سخرهن لكل خير لكل خير لكل خير وكما ألنت الحديد لنبيك داود اللهم اجعلهن لأزواجهن وأهليهن لينات هينات ضريبات ودودات اللهم اجعلهن لأوامرك مؤتميرات ومن شياطين الإنس والجن محفوظات اللهم, اللهم بصرهن بما يراد بهم اللهم يا الله بصرهن بما يراد بهن اللهم احفظهن من شر كل سحر وعي وحسد ومس اللهم يا حي يا طيوم اللهم طيبهن بالعافية طيبهن بالعافية وأبنائهن وأزواجهن إلى من شغلت من شغلت عن الوقوف بين يديك لضر أصابها أو مرض نزل بأبنائها اللهم اشفها واشف أبنائها اللهم اشفها واشف أبنائها اللهم وبدل حزنهم ومرضهم عافية وشفاءا عافية وشفاء واكتب لهن مثل أجر الحاضرات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجمعنا هذا اللهم اغفر لجمعنا هذا وبدل سيئاتهم إلى حسنات إلى حسنات لا حسنات واكتب لهم الأجر على تأمينهم واجعل اجتماعنا مرحوما وتفرقنا معصوما ولا تجعل فينا ولا معانا ولا من بيننا ولا من حولنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا جهدنا وعليك التكلال ولا حول لنا ولا قوة إلا بك